بل بذا لهم ما كانوا يخفون من قبل وله ردوا لعادوا لما نوعوا عنه وإنهم لكانوا وَقَدْ كَانُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالُوا لَئِنْ أَنسَناَ بَالِالْحَقِّ قَ قَالُوا اذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ أُدْخِلْ خَاسِرِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ حتى إذا جاءتهم الساعة بوتة قالوا يا حسرتنا قال for <todic> us وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تعقلون قد نعلم ان قول لا يحزنك الذي يقولون فانه لم اِنَّهُمْ لَا يُكَانُّونَكَ وَلَا كِنَّ أَوْ دَأْ كَوْنَ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاء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 al-jahid